بقالنا بساعات ما اتحش مراجعه يعني سريعه بغه على المسمى و الراجح يمكننا فقرات اللي هي الكثليه في ايه زي ما قلت قبل ما ذكرت موضوع الطهر هذا اخذ انتباه ان من مطلوب منها اتقان كتاب منار التبين الذي هو مذهب الحنابليه خلاص دي نقطه اعتقد ان كتير مننا كان هو بيبريس. في اول مره دي كنا راكبين او قاضرهم وكده مش متقبل ده هو كان بيدرس عشان يتعقد لللاعب الزور يعرف يضرب ازاي خلاص دي انت الحمد لله دلوقتي عرفت تضرب عرفت تضرب وتتابع السنه في المسائل دي انت راي الكلام ده ودلوقتي جبره الجدات مدخل مسائله ومدخل الفاظه واقعدوا احنا بقى قالوا الكلام ده ليه يعني هنيجي نقول ان مفيش مثلا على راجح ما رجش ضرب منه اقصى اثنين ظهور ونبي ما فيش واحد يقول تقدر تستفاد منها والله مباني الكلام ده مرات قبل كده لكن ما زلت يخر مش مش مشبرج مش مش الكلام ده ان ده انت بتسمع حتى لو مبرج تعرف ليه وبتعمل له كده ليه عليها. ماشي. أحنا بقى في تعليمات ماشي فاحنا دلوقتي فيادات كتاب من من الكتب المعتمده اللي تذهب ومثل من اهم الموضوع في المذهب الوهابي في من الشروحات المضمونه جدا يعني انت لما درست ده يعني من الكتب على الرغم ان هي مثلا في السعوديه شرح زياد المستقنع ده باعتبره بالسور يعني السور بتاع الحنابلة او السور السورييني لكن كتاب هذا السبيل ادخاله واكثر من زياد المستقنع ليه؟ لأن كتاب شرح شرح غني بالأحاديث أردت بوا شرح الشيخ إبروندوان وده مش مشهور عند الفقهاء الفقهاء يهتموا بذكر التعلاج أكثر من ذكر الأدلة لا الشيخ إبروندوان في شرح الزليل يستمي جيدا من ذكر الأدلة وكتاب من أكثر كتب الفقه بالأدلة ثم صار فيه خدمة اكبر من الخدمة جيدة انا هو خدمة تحقيق القديلة جيدة بيكتاب الشيخ القلبان اللي هو كتاب رواقم غالية فانت لانتا جيدة كتاب بالصدق هذا الكتاب تقولون انك الثقان خلاص اللي هيعتبر من المراجعة دي احنا بذلك على وراء وكلام بي كده انا مش هستدل لأ انا قلتها بكده انت كنت انت تدخن معاه او تدخن اصلاك الكتاب ان احنا لو عاهدنا ده واحد بكم ده انا اقول له اقرأ واش ر او بعد بكرة هتأخذ مجموعة تأخذ اتقالة في شهر خلاص؟ فانت لو يجب تسقن الكتاب ما بيش حد يبقى تسقن الكتاب من اول مرة نسبة بسم الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله كتاب الظهارة كلمة كباب طبعا مأخذها من الاساس دي ايضمها الجامعة منهم كتابة الخير يعني مجموعة يخفض من كلمة كتاب يعني الـ الـ الـ الشيء اللي بيضم الرجمع الأقوال والمتائل في المسألة المعينة أهل العلم دارت عادتهم على تحسين العلوم إلى الكتب والكتب إلى أبواب والأبواب إلى فروع أو فصول ماشي؟ ده يعني في الدراسات أو في الأبحاث الحديدة كده كتاب، باب، طفل، طرع، مسألة وهي كده خلال؟ كتاب التهارة، التهارة لغة النظافة حيث نقول التهارة تعرفوها لغة النظافة والتنظم عن الأنجاز فالطهراء يصدروا والطهور. الطهور الطهور بالفتح ما الطاهر به والصروق الضم هو فعل الطهارة النفسي هذا في اللغة ده تعريف الطهر في اللغه هي النظافه والتجذر عن الانذال تعريفها بالشرع من كتب الكتاب وهي وقوع حدث وزوال القضى محتاجين نزود هنا حاجه كده عشان التعريف ده يكمل وقوع الحد حقيقه او حكما وزوال القضى حقيقه او لو القرض حقيقه او حكم دي هو علم لكن وقوع الحد دي معناها حقيقة انا اخطم النيه ليه يثير صور من الصهارة ولا يرفع حدث ولا يزار خبث ده عدواتي اللي بيجذد ولوه لا يتطهر ولا يتطهرش لا يتطهر طب ده يرفع حدث لا بيزير خبث لا العلامة يقوله عليه بيرفع الحدث حكما مش حقيقته حقيقته منه هو المحسس اللي بتتوضع ده يبقى اسمه ايش يعرض يرفع الحدث حقيقته قنا المصنف اي رفع الحدث بعد كده تبقى كده رفع الحدث حقيقا او حكما وزوال الخبث حقيقا او حكما ده تعاني في ايه اضطهاب في الشرح عن معرف الحدث نفسه بها قاله الحدث او رفع الحدث هو زوال الوصف القائم بالبدن المنع من, من الصهاتر نحواته ده هو ده تعاني في الحدث الوصف القائم يعنيه معجب يعنيه حدث يقول لك وصف قائم بسيء واحد كده ده طاهرة وده مأجس لو وزن ده وزن ده هناك وزنون مخالف شكزون مخالف لا يقولك ده صفة وصف حكمي خلاص الوصف القائم بالبدل المانع نفسها نحوانها جوال الخضر يعني النجاسة او جوال حكمها بالاستجمار او بالتهمه او رب ده يقولك ما تقالد حقيقا او حكمة اللي ازال النجاسة بالحجر ده ازالها حقيقا لا لا شك اللي بيزيز المجاسة بالاستغمار بيصد اثر من النجاسة لا يزيده للمجد خلاص؟ يبايدا النجاسة مجالة موجودة او لمن دي المجد ناسا خلاص يبايدا النجاسة لجالة موجودة يبايدا العلمان بيسمه ده ايه؟ ده رفع أدالة خدس حكما الشرع المطهر عفع عن البق البق ده من الاستغمار خلاص الشرع عفع عنه ماشي؟ راقسام المال الثلاثة مراتبين عالصدور احدوها طهوق وطاهر وناجد الطهوق اربع انواع الطاهر ثلاث انواع لاجد مال اول حاجة تعريف كل واحد منه وحبه كل واحد دول هو تعريف وحبه. المال الطهوق قالوا في الكتاب وهو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته. دا تعريف الطهوق. حكمه يرفع الحدث ويزيل الخطس ماشي؟ قال له و هو الباطئ على خلقته الذي خلف عليها سواء نبع من أفضل مبنى من السمع على أي لوم إن كان حكمه يرفع الحدث و يزيل الخطس ثم هذا بالغادلة هو الحديث برجع ثاني ينأس من الباعة التهرباء إلى أربعة أنواع قبل ما الباقي على أصل خلقته حكمه يرفع الحدث و يزيله خطس أنواعه الأربعة من الأول ما عنحه استعماله ولا لا يرفع الحدث يجيله الخطس و هما ماء عادي بس مسروا واحد راح محل السوبر ماركت وخذ سرق جرك المي خلاص اسمه ايه؟ ده ماء طهور لكن محافظ بس نوع الاول كمرصوب ونحن اللي قلت افتنا في خطوطات يوم اليوم اللي نحرج منها ان نباكم واموالكم حرام عليكم كحرمت يوميكم هذا في شهريكم هذا يبايدا بناهي عن غصب الماء وناهي عن غصب غرض ماء الغير بغير حق فإذا إذن دانان يقتضي الفتاة والماء المقصود ده هو عين ما يتصهر به ثلاثة تزول الخرار يرتفع الحدث بهذا الماء المقصود يبقى الصحيح أو هو, هو النجوة أن هذا الماء المحرم لا يرفع الحدث لأن عين رفع الحدث بهذا الماء هنجي المسألة بعد شوية أن الماء دي طنرة مأتهور ومحطوس في ماء مقصود أو محطوس في ماء ده أبو الضتة أنه يتصح الطهارة. لكن في الماء نفسه المخصوب انه لا تطح لان الماء هو اللي بيباشر ازالة الطهارة وهو نفسه منه عنه كلذلك الصحية المسألة ليك انه لا يقفع الحدث فتحامه كله النوع الثاني طبعا هارفين نجي بعض العلماء بيقول ان الماء ده يقفع الحدث مع تحرير غض المالك ومسألة اللي ايه التفاصيل في, في المثالي اللي اتقلل لها واجه بالمذهب وبيقول بقى العلماء ويقول كده يعني ايه يبقى المعرض المزهر اللي انت بتتعرض بيه على البوله بتخلص بيه واحد هذا شرط <ضح> ماشي النوع الثاني ما ان يرفع حاجه تكون ذا عضو بالبالغ والكنسه انه الماء ده ما خرج به المرته المكلفه لطهره كامله على حدث شروط قيام الحدث لو بكل كلمه البث لا نعم ما ان يرفع حاجه الانثى يبقى ينفع الست اللي تطهر بيه لا الرجل البالغ والكنسه الكنسه اللي لا يدر ان ذكر ام انت ده بنو الحق بالجانب الاشادي خلاصة هنا هلو الحق بالرجل وهو ما ادخلت دين مرأة يتكسرت المرأة تحقال بيه المكلفة يتصغيرها مش مشكلة لطهارة كاملة ده لو رسل الاله ما تغضطش تغضوء كامل مبيش مشكلة عن حدث عن حدث يعني حدث اكبر او اكبرش لحديث الحاكلة عمر الجزال اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هل راجل بصدم طهور المرأة وقال احمد جما وخلططناه بالخلوة كماذا بالحنابنة الشيكو رمضي قلنا بقول كيلو احنا كحنابنة خلططناه بالخلوة ليس بقى الحنابنة جيولو ان هو المرأة لو توضقت به المطلقة بقى الحنابنة يقول لك لو خلت به لقى اللي عبداله المترجس هنا وعليها هنا فاهم الميا اللي هي بتستخدمت الم... ايوة مش المتساقط منها المتساقط منها ذات المستعمل يا خمال دي مسألة تانية هي خذة إناء توضأت منه البقي من الإناء ده تحابه بقوله ما يتوضأش بيه والصحيح الجوال ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياجه إليه النوع الثالث يكره استعماله وقيد الكراهة انت كتبت فين يا وسن؟ انت مش عارف ان يسير نهار ما درس منه ما تحرفش ازاي محلاء اللي كان برحل؟ محلاء اللي كان ان ده ماء مطلق ماشي؟ ودا ترجح الشيخ نوع ثاني ماشي النوع الثالث ما يكره استعماله لكن علل الكراهه ديت او قيد الكراهه دي ما عدم الاحتياج اليه فأما اذا احتاج اليه فتزول الكراهه كل الانواع اللي جايه دي لو انت محتاجه يبقى مش مكروه لو مش محتاجه يبقى مكروه عند الحناب قالوا ما وبقرن بمقبره قال في الفروع كتب الاطعمه فروع ابن مفلح كره احمد ما وبقرن بين القضوره وشوكها وبقليها خالد بن عقيل كما سمذ بنجس والجلال كل ده ما الماء يعني او الماء ده ماء ملوث قالوا ان البئر اللي بين القبور ديت لا يؤمن ان يتسرب يعني الصديد بتاع الموتى ومثل هذا بين الايه التربه الى ماء هذا البئر طب ده احتمال خلاص يبقى احتمال يبقى مكروه. لو تيقن ان في شيء من الجثث وصلت الميه يبقى محقق خلاص لكن ده احتمال احتمال يبقى, يبقى مكروب خلاص انت محتاجه ما فيش غيره يبقى يجوز بدون كره خلاص كما هو ابن عقيل ب... ق... هنا على ان نص الإمام احمد على على ان اللي سمك بنجس النباتات اللي بتحطها سماد نجس والجلاله اللي هي الدبه اللي بتاكل النجاسات برضه مكروهه خلاص هي الدبه اللي بتاكل النجاسات ورد النهي عن اكلها وركوبها النبي صلي على النار نهى عن ركوب الجلاله واكلها ولبنها اما ما سمي ده بنجس فالضحيح في المسألة دي انه هو يجوز اكله لانه بيتحوز خلاص يعني جات مثلا حيث الزرع كده ووضع فيها روس حمارة خلاص ونبتت من النباتات ديه وطلع ثمرة يجوز اكلها ولا يجوز الصحين يجوز اكلها الا لو ثبت طبية انها مضربة خلاص لكن اللي فيه النطر ركوب الجلالة واكل لحمها وشرب لبنها الجلاله اللي هي الدب التي تأكل النجاسة نمر اثنين ماء نشد حروبه او برده لهركه الصاعد ثلاث ايام اه يعني ده هيجي بعد كده هيجي بعد كده ماء نشد حروبه او برده لانه يؤذي انا قلت لكم اللي كانوا خدوا معايا مناخ سبيل قلت لكم مشكيه الشيخ ابراهيم ان هو بيشرح بحاجات هتيجي بعد كده يعني فسر يعني الجلاله دي اكتر هتيجي بعد كده يجي اسلك قياس او يقول تنبيه مثلا او قياس او توضيح في الشرح على حاجه في المثل يجيبها لك بحاجه هتيجي بعد كده وانت ساكنها درستهاش خلاص على اساس مثلا اللي بيدرس اختبارات المناهج المفروض يكون درس حاجه قبليه لكن في كتير من الاخوه اصلا بيبداوا كتاب مناهج سريع فانت بتبقى محتاج تشرح لهم الاول وتشرح لهم الشرح خلاص فزي دي كده الجلاله طب احنا هو بيقول لك الماء بقر بقى, بقى في مقدار زي الجلاله وانا مش عارف ايه الجلاله اصلا ماشي فدي مشكله في مختلف الكتاب يعني. لكن شاء الله يعني لما انت بتكون قري مره وتيجي بتراجع بتلاقي الكلام او برده لانه يؤدي الى منع كمال الطهارة طبعا واحد بيتوضا بتلج او بيتوضب ميه سخنه جدا مكروه بيوجي نفسه ومش عارف يتوضا كويس ومش عارف الوضوء او سخن بنجسه او مغصوب قلناها دي شوية شويه هو الماء نفسه طهور لكن سخن بنجاسه او بمغصوب سرق انبوبه بوتاجاز وبيسخن بيها المية بيقول لك ليه هو مكروه قال لك لانه لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه وفي الحديث ده ما يريبك الى ما لا يريبك هو احنا اتفقنا ان التخيم ان, ان الغصب محرم لكن هو سخن بمقصود قال لك المايه تبقى مكروهه خلاص او الطهاره بالميه ديت تبقى مكروهه وطبعا يعني مساله ان هو لا يسلم من صعود اجزاء النظيفه دي فيها نظر اه لو بتغطي مثلا ده الكلام ده لما كانوا بيسخنوا بحطب دلوقتي انتر سخن بغاز والغاز مش يطلع منه حاجة ولا حاجة تنزل في المياه الكلام الاولى طبعا تركه سدا للزريعة استعمل في طهارة النفجب احنا هيجي بعد كده الكراهة تزول الحاجب الكراهة تزول الحاجب لانما طبعا ما يكون هناك الكراهة يعني مش قاسل ماء جرى الماء ده ما فيه مش غيره يبقى يبقى يبقى كراهة ماشي؟ الكراهة ليست مع تضرر مع اعتبار تحريم الغصب وتحريم استعمال النجس يعني, يعني استعمال النجس واستعمال المغصوب محرم طب الطهاره بالميه ديت مكروهه لو لم يوجد غيرها لو وجد مكروهه مع وجود غير غيرها لو لم يوجد غيرها فليس مكروه اسمعني هو الميه ممكن مكروه الله. مكروه برضو خماكم مقام ايوه احنا قلنا الكلام ده او تستعمل في طهاره لم تجد حكم الماء المستعمل بعد كده ونقول ان الحمادلة يقول ان الماء المستعمل ماء طهر بس ده الماء المستعمل في, في, في ازالة الحدث تب واحد ليش محدث يعني بيجدد الوضوء او بيجدد الغسل بيقولك ده يبقى مش ماء مستعمل ده بقى ماء طهور لكنه مكروه مع عدم الاحتجاج إليه او صحيح في المسألة دي ان هو ايه ده ماء مطلق الماء المستعمل ماء مطلق او في غسل كافر خروج من خلاف من يسله من قال اسلوبه الطهوري انح람 لعضم طريقه كده ان المسألة اللي فيها خناق يقول بالكراهه خروجه من خلاف ودي بيتوسعوا فيها شوي. شويه الكلام ده ان نجاسه الكافر نجاسه ايه معنويه فالماء اللي بيلاقي جسده وبينفصل ده ما ايه ما مطلق طهور او تغير بملح الماءيه العلم بيقولوا نوع الاملاح حاجه اسمها املاح مائيه واملاح معدنيه يعني ايه املاح مائيه واملاح معدنيه الملح المائي اللي زي ملح الطعام الاملاح المعدنيه اللي هي المعادن اللي زي كده فلو ماء اتغير بملح مائي بيقول لك ده يبقى ايه يبقى ماء طهور لكنه مطروه قال لك الملح البحري لأنه منعقد إلى الماء او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكثور للدو على اختلاف انواعه لأنه تغير عن مجاورة لأنه لا يمازج الماء استمى أو الجيت لما بيجع المية بيتجمع الماء بيتجمع وينفصل وما بتبقى الوحدة طب لو اختلطوا ده هيبقى هنجي يقولوا علي بعد كده حانا هقولوا علي ماء طاهر يبقى اللي هيختلط هي هيغير طفاة لومن أو طعم أو ريح بشئ طاهر هيبقى اسمه طاهر لكن ما بيخلطوش زي ايه زي الدهن والقفور والزيت والحاجات اللي زي كده قال لك ديت ما بتمازجش المايه اصلا بتنفصل عنها فيبقى يقول لك الماء ده ماء طهور لكنه مكروه غير احسن الكلام ده في نظره انت لما تحط ملح في المايه تمام احنا ان ميه البحر ما ايه طهور بقول لك لا دي اصل خلقها اصل خلقتها تبقى طهور لكن انت حطيت ملح يبقى ايه يبقى طهور لكنه مكروه صحيح انه ايضا ماء مطلق بعده هو عمال يتكلم على الماء المكروه ام جايب لك في السكه قال لك ولا يكره ماء زمزم الا في ازاله الخبث تعظيما له ولا يكره الوضوء والغسل منه حديث اسامه النبي عثمان بعد سجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضاى هو احمد عن عليه وعنه اي كتاب من كتب الحنابلة بيقول عنه يبقى ايه عن الامام احمد يكره الغسل بقول ابن عباس رضي عنه لا احله طبعا المساله دي فيها نظره طالما النبي عثمان شرب منه يبقى الوضوء ده نجس خلاص لكن ما اتقال إن, ان هو يزيل بها النجاسه ده طبعا نوع من الايه نوع من الاهدار لهذا الماء الشريف فماشي يبقى ماء زمزم يجوز شربا وتداويا يستحب التداوي به يستحب شربه ويجوز الوضوء به والغتسال به ويكره ازاله الخبث به ماشي يبقى ماء زمزم يستحب شربه والتداوي به يباح الوضوء والغتسال منه على ايه على كرامه ذات النجاسه آه. لانه ماء معظم النبيع عاصم بيقول ماء زمزم المشهور بانه زمزم طعم طعم وشفاء سوق النبي عاصم يعني كان يحمل ماء زمزم وفي القرب ويداوي به ويشفي للمرضى كل دي حاجات تدل على ان هذا الماء ماء شريف ما في ذات م... النجاسه م... تدل على ايه ما هو الحاجات دي مضاده للتعظيم ذات النجاسه دي مضاده للتعظيم ه وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم والابر والعيون والانهار لا حديثها بسعيد نعم يستحب استعماله في الشرب والتداوي ويباح في الوضوء والغسل ويكره في ازاله الخبث ماء لا يكره استعماله كماء البحر مائ البحر النوع الرابع ده هو الاصل بقى هو دي طبعا برده طريقه من طرق كتب المتون عشان يعني يلم الكلام وكلام زي كده انت لو بتصنف او انت بتكتب وبترتب افكارك اول ما هتبدا تتكلم على الميه تتكلم على ايه تتكلم على الاصل ميه البحر والنهر والحاجات اللي زي كده اللي هي دي اللي هو لا يمكن استعماله وبعدين تجيب الاستثناءات يبقى انت لما تيجي في اي كتاب من الكتب الحديثه يقول لك الاول الميه يقول لك الميه دي ترفع الحدث الزي ممكن ترفع ويجيب لك الـ لكن طريقه المتون والشرح عايز يرتب الكلام ويضغطه فتلاقي يجيب لك الاستثناءات ممكن بعديها يجيب الاصل خلاص عشان كده مثلا في كتاب الحاج تلاقي جايب الفديه قبل المناسك وانت ساعهت المناسك عشان تعمل الفديه ماشي وهكذا يعني فاي كتاب من كتب المعاصره تلاقيه يبدا الاول المطلق اللي هو اللي هيبدا هي يقوله هنا ما لا يكره استعماله كمائ البحر والابار والعيون في حديثها بسعيد خلال رسول الله أن يتوضع بئر هي بئر يلقى فيها الحيض والحوم الكلاب ومنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لن ينجده شيء وحديث أرأيتم لو أنه نهرا بذا بي أحدكم والحمام الحمام مكان الاغتسال والتنظف اللي هو مكان الاستحمام الجماعي كان منتشر قبل كده قبل ما الماء تبقى في البروت كلها وكل بيتي تبقى فيه حمام الحمام مفيش نصوص مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني او نصوص قليلة بعضها يتنادوا في كلام لكن اغلب النصوص عن استخدام الحمام عن الصحابة من كرهه من الصحابة كرهه لاجل تساهل الناس فيه في كشف العورات اما القطس يجوز الاغتسال ويجوز الوضوء ويجوز استعمال اي مأسا اي مكان واضح كده يبقى النصوص اللي في الحمام اللي فيها نهي مقصود منها ايه مقصود منها التكشف وفعلا اقول لكم حاجة اروحوا عند حمامات سباح والعمل يتلاقي الناس فأنام متسهنة في كشف العورات زيها برضو كان الحمامات لان الصحابة دخلوا الحمام ورقصوا فيه ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة او قصد التناعم به ذا كراه في المبدأ روض درقوتنا بإسنادنا عن عمر انه كان يسخن له ماء في قم قم فيغتسل به روضنا بشيب عن ابن عمر انه كان يغتسل بالحميم الحميم يعني الماء السخ لا يكره المسخن بالشمس الاصل ان هو لما يقول لك الماء يجوز ان انت او تستعمل الحمام اللي هو الماء السخن ده يدخل فيه سخن بالايه باي حاجه بالشمس او بالغاز او كلام زي كده يبقى هو لو ما قالش ولا يذكر ان مسخن بالشمس في فهمناها لكن هو نص عليها خصوصا ليه نص عليها خصوصا ليه لا لان القول ده مشهور القول المشهور في المذاهب لازم ينص عليه لازم ننص عليه لا يكره المسخن الاخوه اللي بتسال في بعض الحاجات انت كلكم درستوا في كتير منكم درس مناهج السبيل مش معايا احنا جايين هنا اخوانا دلوقتي ندرس المذهب خلاص لو حاجه موضحه عندي انا انا مش, مش مطلوب الراجح والمردوح الحاجات انت مطلوب تتقن الكتاب انت هتمتحن على الكتاب خلاص اللي انت بتتعبد بيه لله عز وجل ده خده من اي حته او من اللي انت درسته قبل كده خلاص و المناقشة التفصيلات ستأتي في الجزء الثاني لما نبدأ من أول كتاب الحج نحن الآن نريد أن نراجع كتاب منار السبيل و قلت هذا الكلام ده في الأول ماشي؟ الذي أنت تتعبّد به لله ده تأخذته من شيخك وتقلد شيخ أحمد حطيبة وتقلد شيخ ابن عثيمين هذا أمر يرجع لك أنت نحن الآن نريد كتاب منار السبيل فنقول وديه كلام الحناب لأيه؟ عندما تأتي مسألة مثل هذه الخلوة تتخلوت الأنسة بالماء أقول لكم أو اللي بنرجحه على فكره هو قول في المذهب غالبا يعني اللي بنرجحه القول التاني بيبقى قول في المذهب برضه يعني مفيش حاجه هتطلع من كتاب مدرسي غير مسائل قليله قليل جدا من اول كلمه مصري لاخره اللي هنرجح فيها مساله وما قول في مذهب احمد لان مذهب احمد فيه اقوال بتشمل كل المذاهب لما تدرس كتاب في الفقه خلاف العالي زي الكافي مثلا او المغني هتلاقي أي قول في في, في, في من الاقوال المعتبره هتلاقي الامام إلا في مسائل نادره جدا مسائل نادره جدا اللي الامام قوله كل اقواله فيها مرجوح يعني تلاقي مثلا اذكر منها مثلا مسألة ثام يوم الشك ثام يوم الشك الامام احمد لي في المسألة دي ثلاث اقوال وراجح خلافهم الثلاثة ماشي المسائل نبرة جدا الامام احمد كل اقواله فيها مرجوح خلاص فالحنا بنقوله بنرجحه ده, بقى ده على الهامش يعني. لكن الاصل المطلوب منك ادخان الكتاب خلاص انت المطلوب منك في الامتحان لا الاخ بيقول ماذا أفعل لو تم الحل في الامتحان الكلامش حنبله لا لا كمان على المسؤوليه والتصحيح هيبقى كده خلاص ايوه التصحيح هيبقى من الكتاب لان انا انا أنت على الكتاب انت المطلوب منك تحفظ مثلا الحنبله انت بعد الكتاب ده هتخش في كامل الكافي وهو كتاب الحنبله برضه فمطلوب تحفظ ده عشان تخش الكتاب اللي بعده مش مطلوبك تحفظ الكلامش حنبله تعبد لله عز وجل بالراجع خلاص دي مساله ثانيه لي وصلنا ليه لا يكره المسخن بالشمس قال الشفعي تكره الطهارة بما قصد تشميصه الشفعي عندهم في المسألة دي كلام عجيب فالله يقول لك المقصود تشميصه لو انت سبته في الشمس كبير لوحده او الشمس سخنته في الترعة او استخدمته ومفيش مشكلة لكني انت حطته في الشمس يتسخن قال لك بايف انا كروك استدله الحديث موضوع حديث اللي اده را راقوتنا ايضا ولا يكره الحصى ال... ولا يكره المسخن بالشمس ولا يكره المتغير المتغير بطول المكب ده اسمه الاجن ابن المنذر نقل الاجماع على ان الطهاره به جائزه ايضا بي... بي... بيقول لا يكره المتغير بريح من ناحيه نحو ميته انا اتمنى ان انت تكون بتترقم بت... بت... كده لا يكره عذ الذي المراوح المسخن بالشمس نمره 2 زي مثلا المساله اللي قبلها يكره استعماله عددهم مقدار مقبره مش تدحر او برضه شوف هنا بنجاسه تعمل تطهير لم تجب وغسل كافر تغير من حبائي او بما لم يزج يبقى سبعه حتى لو مرضه ايوه عدهم انا بتكلم على عددهم الماء الذي يكره استعماله ما عدم الاحتياج اليه سبعه ايه هم كذا كذا, كذا. طب والمرضه كم العدد المرضه تبقى عارف وعارف نروح ليه أوه. ماشي اتفقنا تب ايه اللي غير مكروم قالك لا يكره المسخم بالشمس لا يكره المتغير بطول المكس لا يكره المتغير بالريح من نحو ميتة قاله في الشرح لا نعلم في ذلك خلافة لا يكره المتغير بما يشق صون الماء عنه كطحلق وورق الشجر ما لم يوضعه يقولك الطحل بورق الشجر لو انت اللي حطتهم يبقى زي الكفور يبقى, إيه؟ يبقى مكروه مع عدم نحتياج إليك أما ما لم يوضع الشجر تساقط من نفسه كده في أو تغير بتحالب هي اللي طلعه في الماء إبقى ده غير مكروه وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار لو الزفت وغيرهما ورق شجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والسبن ونحوها او نحوهما لأنه لا يمكن صون الماء عنه النوع الثاني كده خلص من النوع الأول أو الخسم الأول من أقسام الماء الطهور تعريفه البقاء على اصله حكمه يرفع الحدث ويزيل الحدث انواعه نحو استعماله اللي هو المipsoo يرفع حدث الانثى اللي كانت به لطهارة كاملة يكره استعماله السبع اليوم لا يكره استعماله اللي هو الاصل الابار والبحر والانهار وغيرها وهذا مرجو لا أي... مرجو أت... شامل اللي هو ايه مش وهو لا يمكن استعماله إلا في إذالة الخبس قال النوع الثاني من نوع الماء الطاهر تعريفه قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبس إمتع تستعمله بس في إيه؟ من غير ما تزيل به خبس أو ترفع به حدث يعني استخدمه في تشربه تعمل به شاي تعمل به أي حاجة أنت حر بس ما تتوضش به أو تزيل به النجاس وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر غير اسمه حتى صار طبغا او خلا او طبخ فيه فصار مرقا اللي هو زي من النهرب العطير والشاي والشربة دولك دي اصلا مية ماشي مية بس تغيرت بحاجة وضعت فيها فصارت سائلا اخر انا اعتقد ان احنا الحنابلة على التأسيم بتاعهم ده كنا نقول فوق اقسام السوائل يمشي لكن الحناب يقول له أقسام الماء طب هو العصير والشاي والمرق والخل والصبر ليس مية أصلا يبقى النوع الأول اللي هو تغير كثير من لونه أو رشي أو طعمه بطاهر ده خارج من نوع المية أصلا لم يعدش مية بقى سائل تاني قلف الكافي بغيري خلاف لأنه أزال عنه اسم الماء فأشبه الخل فانت لو هتقولي أن الحناب لم يدخليني السائل ده في أبواب المية ليه هو بيقولك وافحنا لم يعدش اسمه مية فنعتش ينفع الثهارة بيئة ما ينفع نعمل بيئة اشربوا يا عم ده شور بقى وعصير او شاي لا تحتاج لنية لا تحتاج لنية لا ما بيشترطوا لإزالة النجاسة ان هو يكون ماء ماشي فده سائل مش ميز ده عصير خلاص هنجي نقول إن هل يشترط الماء في إزالة النجاسات هنقولها بعد كده ان شاء الله فإن تغيره بنفسه عاد الى طهورياته يقول لك العصير ده او الحب او المرق انت صدت فترة لغاية ما ترث بالشيء اللي انت خرطته بيه ف... فإيه؟ ف... فصار رائقا مرة اخرى وعاد لصفات المي اللي هو سائل عليم اللون والطعم والرائحة يقول لك عادة الى طهورياتي صار طهور تاني ولا لسه ظاهر طهور عادة الى طهورياتي يعني رجع طهور تاني ماشي بس هنا الحنابلة مقيدينك يتقال فان عاد فانزال تغيره بايه بنفسه يعني ايه يعني تسيبه ويترصب لوحده تبلوانا غليته فخنته حقيت على مادة ثانية رتبت المادة الاولانية ويقول لك لا طهور طاهر برضو مش طهور الصحيف المسألة ديت انه انزال تغييره بنفسه او بغيره عمدا او بغير عمد يعوده الى طهورياته وده ترجعنا المسألة معاصرة بتنقشها مجامع الفقهية اللي هي مسألة تحليط الماء تحليه الماء مياه الصرف والمياه المتغيره بيدخلوها على محطات التحليه أو تنقيه وكلام زي كده هم في العام الاغلب المايه دي بيدخلوها تبقى ميه ايه اراضي وزرع وكلام زي كده طب ان ان ان ان ان عبئت بقى والصرف الناس تشربها وتستخدمه وكلام زي كده مجلس عطاء السويس جده اجاز استخدامها مع تحفظ للشيخ بكره ابو زيد قال ان ده ما كان في حقيقه النجاثه وكلام زي كده يعني يا ريت يا جماعه كلام الشيخ بكره ابو لكن الأغلبية وافقت على استخدامه سينزل تغيره, ما تغيره بنفسه او بغيره دي معانا يعني هنمتحن فيها بالظبط هتمتحن على الكتاب واللي انا بقوله لك او ما تاخده ماشي سينزل تغيره بنفسه او بغيره عاد إلى طهوريته زي في التحليل النوع الثاني من الطاهر ما تستعمل مكانا قليلا واستعمل في رفع حدث الماء قليل واستعمل في رفع حدث هذا هو ده بقى مسألة الماء المستعمل برضو يصنفه في كتب حديثة كده يعمل لك باب او فصل أو عنوان جريمي كده الماء المستعمل الماء المستعمل ما قليل استعمل في رفع حدث هو في الأول في خلاف ببدع ما الماء المستعمل ده اللي بتعترف منه ولا اللي متفاقط, ها؟ متفاقط. مش صحيح ان الحنابل أغزينه هنا المتفاقط خلاص. ما كان قليلاً واستعمل في رفع حدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه جابر كان مريض النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعوده فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا وبقايا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صب على مين على جابر عشان يشرب بركة اثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث طرح احد البنات كان اذا طبقوا اذا تطبق النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه ويعفى عن يسيره يعني ايه يعني انت بتتوضى وفي اناس المتساقط من وضوءك انت نقط نزلت في الاناء ده يا يسير يعفى عنه وهو ظاهر حل النبي صلى واصحابه لانهم يتوضؤون من الاقداح راجع في المساله ديت راجعش في السنه الثانيه والشيخ ابن عثيمين ان هذا الماء باق على طهوريته واستدل على ذلك بادله والفريق اللي قال ان الماء المستعمل ماء طاهر غير مطهر يعني غير طهور ادلتهم كلها فيها كلام منها حديث مها نتوضأ رجل بفضل طهور الماء وده اجبنا عليه قبل كده وقلنا في احتمال النسخ استدل الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه ده رد عليه بانه يحتمل ان النبي صلى عنه للقذاره بتكرار الغسل فيه أما عمده القائلين بطهاره هذا الماء واهل ان حديث النبي حديث النبي في الصحيح النبي صلى كان يمسح راسه بفضل ماء كان في يدي. اثناء الوضوء انت بتستخدم الماء المستعمل في في الوضوء بتاعك هو لا يشرع لك ان انت تجدد ماء لمسح راس لا النبي صلى كان يمسح راسه بفضل الماء اللي بترقي من غسل يدك صح ولا لا طب المايه اللي من غسيل ايدك ماء مستعمل ولا ماء طهور مستعمل على كلامهم طب ما هو مستعمل ومستخدمه في مسح في ركن مسح في ركن من اركان الوضوء ان هو مسح راس ماشي وايضا حديث النبي صلى الله صب على جابر من وضوئه ده دليل ماشي ده ماشي هذا مذهب الإمام مالك وروايا عن الإمام الحساب وروايا عن الإمام الشخير الماء المستعمل ماء طهور ماشي. النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر من غمست فيه كل يد المسلم المكلف ركز في الكلام انغمست فيه كل اليد يبقى لو الأصابع بس ما يدخلش بالكلام المسلم يبقى الكافر ما يدخلش المكلف يعني لو الصغير ما يدخلش النائم ليلا نوما ينقض وضوء قبل غسلها ثلاثة بنية وتسمية وذلك واجه في واحد صح من نوم الليل وهو مسلم مكلف خلاص وغمس ايده كلها قبل ما يغسلها غمس ايده كلها في الإناء وطلحها الماء ده صار ماء طاهر مش طهور على مذهب الحنابلة ليه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا طيق احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثه فان احدكم لا يدري اين باتت يده حد يقول لي ايه العلاقه ما بين الحديث والحكم الحكم من المقدسه طه ايه العلاقه هو خد وجوب غسل اليد ثلاثه ماشي انا خليت الوجوب ده وما غسلتش ايدي وبعدين في الميه هو قادم زي ايه بقالي في نجد لا ما تقولوش نجد احنا الحنابلة بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم علق حكما في الماء بوضع اليد فيه المايه دي اتغيرت حصل فيها حاجه لما وضعت ايدك فيه قال ولا نعلم تغيرا في الماء غير ان هو يسلب طهوريته مفيش حاجه غير ان هو بعد ما فهم طهوري يبقى طاهر امال المايه هتفضل ايه هتستاين مثلا منيله لا النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تحط ايدك فيها عشان ما يتغيرش المايه وامرك ان انت تغسلها لو ماشي بس ما بيقولوش من ايده نجس ماشي في حد من الحنابل بيقول ان ايد من نوم الليل نجس هما يقولوا الايد دي لازم تتغسل تعبض خلاص في حد بيديه حديد طومين في ليه ليه قالوا ما هو الحنابلة او كتير من الناس في التفسير حديد قالوا ربما طاش يده فواقعت على فرجه فبس... ده مش متخيل هو فرجه اتقن عليه مجثى في حد في الدنيا وهو نايم يقوم من النوم يجي على مجثى مستحيل قبل ما بيحصلش مش لا خلاص مش داخل في المساله دي العله في الحديث ده عله تعضيد خلاص فمش هنعلق عليها حكم وهي احنا مش شايفين مش شايفين علته ايه خلاص وهم بيقولوا وذلك واجب لا ده الصحيح ان غسل اليدين بعد قيام من الليل فاحنا نوم صح ماشي قيام لكن الحنابل بيقولوا لو غمس والشروط دي بيشترطوها وكلها جايبينها من الحديث بيقول ان غمست فيه كل اليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليغسل يديه ويديه يعني ايه دي كلها مش مصطها ارغب استدفعه كل يد المسلم المكلف لأن صلى الله عليه وسلم يقول أحدكم بفتر الصحابة ماشي النائم ليلة جابوا ليلة دي منين لا يدري أين باتت يده والبيتوتا لا تكون إلا بالليل نوما ينقض الوضوء طبعا لأن الغفلة اليسيرة من النوم دي أصلا ما تنقضش الوضوء ماشي قبل غفلها ثلاثا بنية النيه لازم يكون هو لا اي منهم لا وان هو بيغسل عشان يتعبد لا زوجان بتنفيذ هذا الحديث وتسمية لازم يسمي بسم الله قبل ما يغسل ايده وذلك واجب النيه والتسميه والغسل واجب والصحيح ان الامر ده كله مستحب هما بيقولوا التسميه ليه قياسا على الوضوء واصلا القياس اللي بيقيسوا عليه التسميه في الوضوء اصلا مستحبه يعني في المذهب واجبة وقالوا احنا مستحب لكن انت تعرف كلامهم جه منين من لازم تفهم كلام الحنابلة جه من منين الحديث لو نام نهارا عند الحنابلة لا يجب عليه خاص اليده ويجوز منه يغمس. لا لا النهارة في الحوم قال اين باتت يده باتت يبقى, يبقى بيتوته بالليل كلامك ده بنرد بيه عليهم بنقول لهم محمود بيقول ان يمكن يده تصيب النجاس تبا يمكن تصيبه بالنهار اش معنى بالليل صح الحناب بيقول لازم بالليل طب يعمل اوزهية علة العل للنجاسة يبقى ينفع بالليل والنهار صح طيب جميع طمام العلة تعبدية هل على رجوع الكلام لا لا لا يا شيخ الكلام تسمع افضل الكلام دي في المسألة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يبيت على خريشين الانسان فقال له ربما دي ازايها ان يبيت على يده او يعني ايه بصورة بنعمل المجاة المعنوية فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ايه تقوم بتغسل يدك ماشي ماشي في الناس ولوغ قصدك ولوغ الكلب في السقر يعني سقر الكلب هنجيب هنجيب بس ديت فيها الراجح فيها ان ان غسل اليد مستحب وان الماء اللي غمس فيه الغمس في اليد وقائم النوم الليل الماء ده طهور دلوقتي بقى احنا ما خلصنا الماء الطاهر عرفنا المذهب ان هما الماء اللي اتغير صفار مرق او حبر او صبر او شاي او او او عصير وده مش داخل في انواع الماء, الماء اصلا لانه ما عادش مايه والثاني الماء المستعمل وانه صحيح النوط اهو ومن الماء ثالث الغمس عشان كده الشيخ سامر النابي يقول ان الميه طهور وناجس انواع الميه اهو ونبي بس النوع الوسطاني اللي اسمه مطهر ده ملوش وجود خلاص المسالتين او ثالث مسائل اللي فيه مش موجودين بس لازم تبقى عارف الثالث نجس يحرم استعماله الا للضروره لا يرفع الحدث ولا يزيل القبض وهما وقع فيه نجاسه وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصاب يبقى الناجس اما كثير اما قليل الحنابلة عندهم القليل لو وقع فيه قطرة واحدة من نجاسة صار ناجس حتى لو لم يتغير والنوع والثاني الكثير المتغير ماشي يبقى اذا المتغير ينجس مطلقا قليلا كان او كثيرا خلاص القليل الذي لم يتغير عارضها بالحنابلة ناجس بقى مع انه متغيرش والكثير الذي ما تغير يبقى ايه؟ طاهر بأنه كتير واضحة المسألة دي طب الحنابلة بيقوله القليل وما تغيرش ناجس ليه؟ قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر يبقى لو كان ينوبه كلتين هيحمد ما ينوبه من السباع ما هو سؤر السباع ماجس وفي لفظ الناس لم ينجسه شيء دل على ان ما لم يبلغهما ما لم يبلغ القلتين ينجس قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلهم سبعة مرات متفق عليه عرائه يدل على ان نجساتهم من غير تغيره وفي تعليلات بقى لاحظ ان اغلب كمان سنبدأ على الادلة والتعليلات ولان الماء اليسير يمكن تحفظه في الاوعية فلم يعفى عنه الماء الكثيرة هنغطيها يعني هنقول للحيوانات ما تنزيدش فيها الأنهار والبحار هنسيطر عليها ازاي فالشرع قال لي خلاص يبقى دية مش هننتقيدها بالإيه هنقيدها بالتغيب أما الماء القليل لأ الماء في إيناق ربطيه احفظه بشغلتك ماشي تقلم في الكثير وحمل أحديث بقر بضاعة على الكثير جمعا بين الكل لا الصحيح بقى قول الثاني انت كده فهمت رجوع فينا من حال لا ده الصحيح أنك حديث بقر بضاعة ان النبي فاصان سوق العنبر رضاع وقال ماء طهور عنه سوري عنبر يلقى فيها جثاته كلام زي كده قال الماء طهور لا ينجس شيء احمك الله قال كلام يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان طالما المايه ما اتغيرتش يبقى, يبقى الماء طهور يبقى القاعده العامه قليل او كثير تغير ينجس لم يتغير لم ينجس يبقى راجح قليل او كثير العبره بالتغير اللون او الطعم او الريحه الحنبلة بفرغمنا بين القليل والكثير بناء على حديث القلسين الكثير الكثير عنده الكثير عنده كثير ما فوق القلسين بص يخوانا الماء اللي تغير عند كل العقلاء مش الفقهاء الماء المتغير ناس متغير يعني يعني افترضنا مثلا نهر خلاص فتحه فيه مصور الصرف الصحي فالنهر تغير يبقى ناس كثير ولا قليل لا يسير كثير وقع كثير, كثير وقعت في نجاسة يسيرا لم تغير على طهور ولا طهور طهور زي ما هو طهور زي ما هو طهور زي لم تغير شيء من اوصافه ماشي؟ او كان كثيرا وانا تغير بها احد اوصافه تانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه وابقى بعده كثير طهور اليما اسألت برضو التحليق طب الحد أو الفارق مدين القليل والكثير قلتان من قلال هجر في كلام كثير على التقييد بقلال هجر النبي صلى الله قال في الحديث إذا كان من ماءه كلتين يبدو أن نبي صلى الله عليه وسلم يخطب الصحابة بشكل عارفين أكيد قال لهم قلتين يعني قلتين هم عارفينهم خلاص جئنا في كل رؤية الحديث مفيش رؤية من رؤية الحديث داشت لو حديث ابن عمر ده فيها ذكر القلال هجر لكن قلال هجر مذكرة أحدث أخرى زي حديث الإسراء ان القلال دي كانت مشهورة عند العرب وهي اللي بيستخدموه فتقييد القلال بالقلال هذا تقييد صحيح وان يرد في الحديث طبعا قاعد يقول بقى مقدارهم فقالهم 500 رطلب العراقي وثمانون رطلب مقاعد يزئول مساحتهم وكلام مثل كده هنقول في النهاية ان حجم القلتين 59 سنتيمتر مكعب 59 سنتيمتر مكعب لانها زراع وربع ناجد دولار بيساوي تقريبا 216 يعني خزان مية كبير كده هو ده الكتير هو ده الكتير اللي لو وقع فيه نجاس على مدنب الحنابلة لم تغيره لا ينجس خلاص اقل من كده يعني اقناق مية صغير من بتاعنا ده طفل صغير بل فيه او انت قطرا من بولك سقطت فيه على مدنب الحنابلة تنجس والصحيح نعم 216 لتر وان في كثرته فهو نجس يعني ايه؟ يعني عندك شوية مية كده بس مش عارفلهم ملانح كم؟ 59 سم مكعب انشك في كسرة انت ما عندك ما عندك مية بس نتعرفش دول مثل ١١ لتر ولا كتير ولا أقل وفلان كده يقول لك انت مش تتأكد ان دمع كتير لبقى الاصل ان هو ايه قليل والنجسة وقعت فيه بقى نجتبه وإن اشتره ما يتجوز به الطهارة بما لا يتجوز به الطهارة لم يتحرق ويتيمم بلا إراق مع كذا إناء خلاص هو ده كل الماء اللي معاه وهو في واحد هون نجس والباقي طهار يقول لك سن وما تركهمش خلاص ويتيم ماشي طب ايه دخل بلا اراقه في الموضوع بعض الفقهاء قال لا انت هتتيمم والميه موجوده طب والحل ما فيهم واحد نجس قال لك خلاص كبهم عشان ما يبقاش معاك ميه وبعدين تيمم لا ما بيقول لك لا ده الكلام مش منطقي تيمم وما ترطهمش والشيخ ابن عثيمين في المساله دي مساله نظريه لا الشيخ محسن بيقول المسائل دول لا يجتهد في التحري في التحري ولا يتيمم في التحري ولا يتيمم انشك هل الماء كثير ام قليل احنا بنقول الكثير لا ينجس الا بالتغير والقليل ينجس مطلقا بملاقات النجاس انت عارفت الكثير والعليل تب اللي ما انتش عارفه وكثيره تقول، تقولي بقليل ما انا مش متأكد لا حمد ويلزم من علم بالنجاسة, بالنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله لحديث الدين النصيف باب الآنية يباح اتخاذ كله اناء طاهر واستعماله ولو سميناً وجاب امثله من انيه النبي عثمان كان بيستعملها بيقولك ولو ثمينا يعني اناء ماضي على نابليون فثمنه مش كان ده طالما مش من ذهب ولا من فضه لو كان اغلى ما يكون خلاص طبعا النبي فهمنا عن الاثراف والكلام ده كده بس ثمنه ما بيحرموش الا انيه الذهب والفضه والمموه بهما انيه الذهب والفضه ان النبي عثمان عليهم والمموه المموه يعني المطلي بهما المطلي به المذهب عندهم المطلي به مطلقا والامام النووي ضبطه بالضبط ادق قال ان كان يجتمع منه شيء حرم الا ما يجتمع منه شيء فايه فلا عبره به يعني طلاء يسير جدا حاجه يثيره جدا زخارف ذهبيه بس بسيطه جدا جدا كده لا قيمه لها لكن لو اللي هو الطلاء ده هيجتمع منه شيء يبقى شيء له قيمه ذهبيه يبقى الاوانيات الذهب والفضه هم منوه بهنا لما راح ذلك النبي صلى قال لا تشربوا في آنات الذهب والفضه ولا تأكلوا في صحافهما فانهم في الدنيا لكم في الاخره وقال الذي يشرب في آنات ذهب وفضه انما يجرجر في بطن جهنم قال بعد كده نقطه مهمه جدا محرم استعماله حرم حرم اتخاذه على هيئه للاستعمال بيقول لك يحرم الاكل والشرب في آنات الذهب والفضه طب استعمالهم في غير الاكل والشرب جمهور العلماء ونقل فيها ونقل فيها الاجماع نقل الامام النووي على ان يحرم استعماله في اي شيء حتى لو في نزع في ذلك بعض العلماء زي زي الشوكاني وصديق حسن خان وتابعهم الشيخ ابن عثيمين وقال ان النهي عن الايه اكل سوق راس وان الاستعمال يجوز والاحواب والله اعلم ان الاستعمال مطلقا يجوز ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر هم طبعا بيستدلوا بحديث يعني كلام اللي بيقولوا ان يجوز استعمالهم بلا بعض التابعين كان بيرسل لام سلمى رضي عنها لما كان حد من الناس يمرض كانت تخرج قلقل من فضه يعني اناء زي اناء من فضه كده تضع في بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فتضع لهم فيه ماء وبعدين ترسل لهم ثاني لواحد مريض يعني عشان يشرب ببركه شعر النبي صلى الله عليه وسلم فانو هي المسلمه كان عندها اناء من فضه كانت بتيشن تاكل وتشرب فيه بس حاطه فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فالكلام فيه احتمال فيه احتمال الشيخ نعمان الجواز لكن الأحوط والارجح والله اعلم ان هو لا تصح الطهارة به ماء بإيه؟ بالماء الموضوع في آنية الذهب والفضر وبالإناء المغصوب أيوة لأن الإناء هنا مالوش دخل في فسألة الطهارة وهو مجرد حامل للماء هذا قول خرقي لأن جريان الماء على العذر لأن الوضوع جريان الماء على العذر الماء يا نفسالة ومغصوبك اللي هتجرع على العذر تبقى إيه؟ تبقى تحرم والطهارة لا تصح تبقى تحرم تحرم المحرم فالصحة الطهارة واستعمال الاناء محرم احنا في فرق الوقت ما بين استعمال الإناء وما بين صحة الطهارة جينا نسأله وجينا نسأله هو عنده إناء زهر مفضة حرام عليه حط فيه مياه وتوضع وضعه صحيح واضح يباحر إناء ضبدة بضبة يسيرة من الفضة لغير ذينا الضبة يعني اللحام لما راوى أنس أن قدح النبي صحيح من كتر فاتخذ مكان الشعبي الشعبي اللي هو الشرخ سلسلة أو سلسلة من فضة هذا هو عبه خاني ايه ايه انا بقول لكم كل كلمة في المتمن انا بقول لك لغير زينة يعني ايه يعني هو شرخ كده لحم و بالحم فضة فصاره زي الخط كده طيب لو الخط ده معمول للزينة مش للشرخ هو خط زي الخط لا. لا مش ذي المموّل ده هو في فضة هو في فضة لكن هو تكسر او تشرخ فتلحم بفضة جاء ايه دب <تصفيق> الذهب لا النص في الفضه مع فيش حد هيلحم حاجه بالذهب في حد بيلحم حاجه بالذهب ما اعتقدش ممكن ممكن لا وانات الذهب والفضه وانات القفاع لا اللي, هي... اللي هيوسعوا في مجال القياس يقول لك خلاص طالما انا لسه اصلا لحم بفضه والفضه والذهب مشتركين مع بعض في الحطن يبقى نقول لحم بالذهب بس خلينا في الاحكام العمليه يعني ما فيش ما فيش حد آنيات الكفار والثيابوهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة يعني متغيرة توضع ممزادة مشركة توضع عمر من جرهة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فمستعملوه من آياتهم فهو نجس لما روى ابو سعلبة الخشني قال قلت رسولنا بأرض قوم من أهل كتابة فنأكل فيه آنياتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاكسلوها ثم وكلوا فيه يعني ملك الأصل النأنية النسق فرعا اللي استعملوها يعني يعني الأناي اللي جاي مصنعها ومتغلفة وجاية دي ما فيهاش اشكال خلص مش داخلت كلام دي ما استعملوها آنياتهم يعني اللي استعملوها خلاص وفضلة منهم غللنها في الغنائم مثلا أو بعوهنة أو كلام ذا كده جائز؟ ماشي؟ طب لو انت عرف ان هم بيستحلوا الميتات ممكن كان بيأكل فيها خنزير مثلا أو كان بيأكل فيها ميتة ما أنت كده كده هتغسلها هو بيقولك على طبعا العرب أنت لازم تشوف الواقع اللي كان بيتقل فيه هذا الكلام أنه ممكن أن تغسل الأواني وحاجات دي ما كانتش منتشرة زي, زي النهار ما. ماشي؟ قالوا وما نسجوه أو صبروه أو على ثيابهم أو على من ثيابهم فهو طاهر برضو اللبس اللي هو لابسه مش اللبس اللي هم مصنعينه اللي هم مصنعينه هو فوش مشكلة لكن هو لابسه وانت سلبت منه أو خذت منه واشتريت منه فهو لك طاهر ثم لاقى عورتهم دي قال ااا تمام زي كده ااا ما لاقى عورتهم لما احمد قال احب ان يعيد الي اذا لا ينجسوا بشكل ما لم تعلم نجاسته يعني الأصل أن الشك يطرح ويعمل باليقين عظم الميتة وقرنوها وضفروها وحافرها وعصبوها وجلدوها نجس ولا يطهر بالدبار صحيح أن الحاجات دي كلها طاهرة ما لم تكن عليها نجاسة كالدم أما الجلد سيطهر بالدبار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبار سقط طهر يبقى المذهب فيه العظم والقرن والضفر والحافر والعصب والجلد نجس والمذهب على أن الجلد لا يطهر ح وده من مفردات المذهب والصحيح ان الجلد يطهر بالدباغ والشعر والصوف والريش طاهر بقوله تعالى من اصوافها واوبارها ماشي وان كان من ميتة اذا كان من طاهرة في الحياة يعني اصلا الحاجة دي الريش والصوف والشعر والجلد اللي هيدبغ لابد لابد يكون ميتة اصلا طاهرة خلاص يعني لو لو من كلب او خنزير صوفه وريشه وشعره وجلده حتى بالدباغ لا يطهر ولو غير مأكولة كالهر والفأ ويسن تغطية الآنية وإيكاة الأسقية لحديث جدر بابو الاستنجاع وإعداب التخلي الاستنجاع إزالة مخارجة من السبيلان بماء طهور هل يجوز بالماء الطاهر؟ على المذهب لا يجوز نحن انتفقنا من الماء الطاهر بقسمه أصلا مش موجود ماشي؟ يبقى إزالة المجاسع أو الاستنجاء على المذهب لابد تكون بماء طهور أو حجر طاهر مباح حجر طاهر يعني ما يكونش ماجت ما يكونش غروسة حمار حكم الليزه بالطاهر لا تو لا تو صحيح او حجر طاهر مباح منق مباح يعني ما يكونش مصبوحه واحده حجر عشان يستنج بيه لا لا قال في الشرح الاستعمال بالخشب والخرق مما ينقي مما ينقي جائز في قول الاكثر فالإنقاء بالحجر ونحو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وأنها تبقى نجاسة الشرعة عنها اللي هي إيه اللي مش هنجيبها غير الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات والصحيح ثلاث احجار لأن النبي سعر نهانا أن نستنجى بأقل من ثلاثة احجار تعم كل مسحة من المحل لحديثة الماء والإنقاء بالماء عرفنا الإنقاء بالحجر إن اللي يفضل ما يشلهش بالماء طب الإنقاء بالماء عودة خشونة المحل كما كان وظنه كافم ظنه كافم دي هتفيدك في الحاجات الحديثة الشرطفات والحنافيات والحاجات ما زي كده لان عودة خشونة المحل دي انت حسها بيدك طب انت في الاستنجاء حديثا في الحمامات الحديثة الاترانجية ما فيهاش في انت بتحطش ايبك اصلا عشان تشوف المحل ايه عادة فاشن انه اقول لا فظنه كاف الميا اللي انت بتستخدمها بالحنافية بتديك غالب تظن ان ال الماء أنقى محل يسمى الاستنجاء بالحجر ونحو ذلك ثم بالماء فإن عكس كره أو كره نص عليه الإمام أحمد لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل ويفزئ أحدهما ينفع الحجار لوحدها ويمفع الماء لوحدها لكن قطعا الماء أفضل لأن الماء بيشيل كل المجاسة اما الاستنجاء بالحجر سيبقى اثر لا يزيجه إلا الماء يكره استقبال القبلة واستدبارها في حل استنجاء عظيماً لها هو النصوص في التخلي يعني النصوص في القضاء الحاجة أما أثناء الاستنجاء فهو بيقسم يحوم بغوث أو عظم ويحوم بطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث من سعود نهى عن استخدام العظام لأنها طعام الجني فلما يكون طعام الجني يبقى من باب أولى طعام البلاء فإن فعل ذلك لم يجزه بعد ذلك إلا المال لأنه فعل المحرم والاستجمار رخصة فلما فعل المحرم فقطت من عليه رخصة كما لو تعدى الخارجة موضع العادة يبقى لو, لو النجاسة خرجت خرج حلقة الدبر لصفحة صفزه أو مثل هذا دي مش المكان أصلاً اللي معتاد خروج النجاسة فيه الشرع تجاوز ذكع من النجاسة في المحل بس لكن براه لا ده لازم المي يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر ده قول أكثر أهل العلم إلا الطاهر الخارج الطاهر زي المنيع والريح دي مش نجسة ولا أصحابها نجاس الذي لم يلوث المحل ناخذ هنا ونقوم المرة في قديمة نشأهم يعني يمكن المرة الجاية يكون أسرع من كده انا أتمنى أن الإخوة تراجع أنا قلت المرة اللي فتت اللي هناخده المرة الجاية هناخد من أول يسن لداخل الخلاق تقديم اليسرى لغاية شروط الغسر لغاية شروط الغسر والمره اللي بعدها ناخد الغسل والشفا سبحانك الله رحمك شد لا اله الا